السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ولا هادينا اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما بعد انسق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار ثم ما بعد هذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث والعشرين من كتب هذا البرنامج الذي نسال الله عز وجل ان يجعله مباركا متقبلا وضمن دورته التكميليه الثالثه هذا وهو كتاب قطر, قطر الندى وبل الصدى للشيخ ابن هشام الانصاري رحمه الله علينا وعليه وقد كنا في المجلس الماضي أكملنا الكلام عن مقدمات المصنف رحمه الله حول الإعراب والبناء ويمكن أن نلخص ما تقدم أسلوب آخر يساعد على فهم واستيعاب وتلخيص ما تقدم لنا فقد سبق أن الكلمات إما معربة وإما مبنية في المعرب التي تتغير أحوال اواخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها والمبنية هي التي تلزم اواخرها حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلاف وسبق لنا أن الأصل في الأسماء الإعراب إلا شيء معين مستثناء والأصل في الأفعال البناء باعتبار أن الماضية مبني اتفاقا والأمر على المرجح كذلك مبني وإنما يعرب منه الإش المضارع وأما الحروف فكلها ايش مبنية لا محل لها من الاعراب فتلخص أن الجميع مبني ما عدا الإسم والفعل المضارع فإذا نظرنا بعد ذلك نأتي إلى الإعراب طبعا المبني منه مبني على الإش على الفتح أو على كسر أو على الضم أو على السكون هو في البني هذا انتهينا منه ثم الإعراب منه رفع ونصب وخفض ويش الذي هو الجر يعني وجزم فالرفع والنصب مشتركين بين الاسماء والافعال والاسماء اختصت بالجر بينما اختصت الافعال بالايش بالجزم طيب ما دام ان الاعراب يدور حول الاسماء والافعال المضارعه ف يمكن أن يقال مثلا في تلخيص ما تقدم طبعا سبق أن كلا من الاقسام الاربعه له علامه اصليه وشيء تبعه فعلامة الرفع الاصليه هي الضمه والنصب الفتحه والجر الكسره والجزم السكون يمكن مثلا هناك أنواع هذه الاسماء لها انواع والافعال ايضا لها انواع كما تعرفون كما سبق لنا في الجروميه وسبق لكم يعني غيرنا ايضا فعندنا الاسماء منها مفرد باسم المفرد ومنها المثنى ومنها الجمع لكن الجمع انواع ايضا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير هكذا صار خمسه ايش انواع وايضا في نوع منه سادس نوع خاص وهو الأسماء الستة لها إعراب مخصوص فصار الاسم يمكن أن نحصره من جهة الإعراب في ستة أقسام ما هي الاسم المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير والأسماء الستة ويمكن أن نضيف وهو في الحقيقة ليس قسيما لكنه جزء من الأسماء المفردة وجموع التكسير وهي ما لا ينصرف لأن الاسم المفرد منه ما ينصرف وهذا هو الأصل ومنه ما لا ينصرف كذلك جمع التكسير فيمكن أن نقول النوع السابع هو ما لا ينصرف وأما الفعل فهو إما أن يكون صحيح الآخر لم يتصل باخر شيء هذا هو الأصل أو يكون ايش اتصل باخره أحد ضمائر الرفع الساكن هذه التي تجعله من الأمثلة الخمس فالنوع الثاني هو الأمثلة الخمس هو تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلي أو يكون معتل الآخر فاذا يمكن أن نختصره أيضا في ثلاثة إيش؟ أنواع فهذه الأنواع لو نظرنا إليها صار ثلاثة أنواع هنا وسبعة أنواع هنا يعني عشرة في الجملة الأسماء عندنا التوأمان هذا وهما الاسم المفرد وجمع التكسير في كل شيء واحد وهما في الجميع على الأصل يرفعان بايش بالضم وينصبان به الفتحة ويجران به الكسرة وطبعا ما في جزم لأنها أسماء ويستثنى منهما معا ما لا ينصرف وهذا هو يعتبر قسما ثالثا فهو ايش ير... على الاصل أيضا يرفع بالضمة وينصب بالفتحه لكنه يجر بليش بالفتحه نيابه عن الكسره هذا انتهينا المثنى عرابه ايضا معروف يرفع بالالف ويجر وينصب بالياء و جمع المذكر السالم ابن عمه ايضا كذلك لكنه يرفع بليش بالواو وينصب يجر بالياء و جمع المؤنث السالم على الاصل أيضا يرفع بالضمة ويجر الكسرة لكنه ينصب بلايش كسرة نعبان فتح إذن الآن أخذنا إيش؟ المفرد وجمع التكسير وما لا ينصرف والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الستة نفس العلامات إيش؟ الأصلية لكنها مطول فيرفع بالواو الواو بدل الضمة وبالألف إيش؟ نيابة عن الفتحة فabila niya انتهت qisasa kalam فهي على amma وهي af'al ترفع hiya وتنصب al asl wa hiya ولا تخفض bi al damma wa كان من al fatḥa فيكون tuḫfaḍ bi wa tujzamu بالضمة وان كانت مقدره لكنها ضمة لكنها مقدر وينصب بالفتحه والفتحه هذه فيها تفصيل تقدر على الألف ولكنها تظهر على الواو والياء وأما الجزم فهو الذي فيه النيابة لانه يجزم بحذف آخره نيابة عن السكون هكذا خلاص نفس الكلام الذي تقدم بعباره اخرى منضبطه ولهذا ابن جروم أتى بمنظارين مرة هكذا ومرة هكذا حتى تتكامل عندك الصورة وذكرنا أيضا ما يتعلق بالاعراب ثم لما تقدم لنا أن المعرب منحصر في, في الأفعال والأسماء بدأ بالأفعال مع أن الأفعال يعني ليست هي أصلا في الاعراب بل هي فرع لكن لأن الكلام عليها قليل منحصر وأما الأسماء ف لأن أصل في الإعراب موضوعها يطول أما الفعل فهو طبعا ونقصد به الفعل إيش؟ المضارع لأنه هو الوحيد الذي يعرب فالكلام فيه مختصر فهو إيش؟ مرفوع إلا أن يدخل عليه ناصب ينصبه أو جازم هذا هو الخلاص يعني. وقد عرفنا علامات الرفع وعلامات علامات الرفع علامات النص النصب والجسم تمام بقي مساله وهي ما هي النواصب وما هي الإش؟ الجوازم فالاصل فيه انه مرفو. إذا تجرد من النواصب والجوازم فهو ايش مرفوع ما الذي رفعه تجرده من الناصب والعش والجازم وهذا عامل معنوي يعني ليس هناك كلمه هي التي رفعته وإنما تجرده هذا والذي رفع مضارعا اذا يجرد من جازب وناصب ايش كتسعد طيب بقي أن نعرف ما هي الناصب وما هي الجازم هذا هو الذي يتعلق بفصل الإعراب بالنسبة للأفعال قال رحمه الله فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد يقوم هذا فعل هو مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره لتجرده من الناصب والجازم وزيد فعل طيب, ويوم طيب بالنسبة سيبدأ بالنواصب ثم يتكلم عن الجواز النواصب هي هناك حروف كثيرة جاء الفعل المضارع بعدها في لغة العربي منصوبة قد تصل إلى نحو العشر ولكن اختلف النحويون فيها على مذهبين منهم من قال هذه كلها نواصب بلا فرق بينها ومنهم وهم وهؤلاء هم الكوفيون الذين قالوا كل هذه تنصب بنفسها فتقول مثلا أن ولن وإذا وحتى هذه كلها تقول يقولون تنصب بنفسها هي الناصبة على ظاهر الكلام وأما البصريون ودائما يعني غالبا المتاخرون يميلون إلى ترجيح مدرسة بصريين مدرسة خليل وسبيوي ومن ولاهما فيقولون لا الذي ينصب بنفسه هو أربعة فقط واما النواصب الأخرى فهي تنصب بان مضمره كما سياتي تمام يمكن ان نقسم النواصب بناء على هذا وبناء على ان الى ما ينصب بنفسه وما ايش لا ينصب بنفسه بل بان مضمره بعده فليس هو الناصب في الحقيقه وانما ان هذه هي الناصب فان هي ام الباب ما معنى ام الباب يعني هي أهم اداه وهي التي ايش أصل في هذا الباب تنصب مظهره ومضماره جوازا ووجوبا كما سياتي يعني الإضمار طيب وكان الاصل ان يبدا بالكلام بها لكن لانه يطول الخرب فبدا بما ينصب بنفسه غير أن. أن ان يطول الكلام عليه وهي ان ما التي الذي ينصب بنفسه اربعه قناة. أن ولن واذا وكيف ان ولن واذن هذه كلها أواخرها نون هكذا خذها مع بعض أن ولن وإذا ومعها ايش كي يعلم سياتي تفصيل قال لك وينصب ب ضاع رقم واحد لن هذا واضح هذا حرف نفي واستقبال لانها لا, لا. تنفيل في المستقبل ولا تقتضي تأبيدا عن الأصح نحن لن نبرح لن نبرح عليه نبرح دخلت عليها لم فنصبت ما الذي نصبها لن وبكي ضع عليه رقم اثنين المصدريه كي المصدريه معناها انها حرف مصدري وما معنى حرف مصدري معناها ان الحرف ينسبك مع الفعل الذي بعده بمعنى بتاويل مصدر فمثلا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم فيمكن أن نكتب مثلا معادلة وهي إيش حرف مصدري زائد فعل يساوي مصدر اذا أن زائد تصومه يساوي إيش ما هو مصدر تصومه صوم طبعا وبما أنه للمخاطب فنقول صومكم فنقول إيش وصومكم خير لكم وهذا مهم لأنه يستعمله هو مستعمل في كلام العرب كثيرا في القرآن كثيرا ولهذا يوضح المعنى عندما نصوغه بصيغة إيش المصدر فأن في قوله تعالى وأنت تصوموا خير لكم كأنه قال وصومكم أو صيامكم خير لكم الحروف المصدرية مثل أن في الجملة يعني وأن مشددة وكي هذه ولو بعد ود مثلا ود لو كذا يود احدهم لو يعمروا معناه يود احدهم تعميرا فلو بعد يود حرف ايش مصدري. وما المصدرية هذه خمسة وهي المتفق عليها وهي المعروفين هناك غيرها فيها خلاف ويرجح أنها ليست حروفا مصدرية وهذه تسمى بالموصولات الحرفية موصولات الحرفية هي الحروف المصدرية ما معنى حروف مصدرية؟ معناها أنها تؤول مع ما بعدها من الأفعال بإش؟ بمصدرها فتقول مثلا يعجبني ما تجتهد في طلب العلم يعني يعجبني اجتهادك وتقول ايضا يعجبني أن تجتهد في طلب العلم انا يعجبني اجتهادك وتقول يعجبني أنك تجتهد في طلب العلم انا يعجبني اجتهادك ايضا وتقول وددت لو تجتهد في طلب العلم انا وددت اجتهادك و وأقول مثلا ابكر في الصباح مثلا كي أطلب العلم مثلا او لكي اطلب العلم اي لطلب العلم كي ما اطلب تقدر باش كي المصدرية هذه تنصب الفعل بنفسها تمام بشرط ان تسبق باللام لفظا او تقديرا مثل قوله تعالى مثلا لكي لا ايش تأسو اي لعدم اساكم لعدم اساكم فهنا طبعا لا النافية هذه لا تؤثر في الأفعال إنما تعمل وين؟ في الأسماء أما في الأفعال لا تعمل شيئا فتقول مثلا زيد لا يقوم مبكرا يقوم مرفوع على ما هي لانها مجرد من الناصب والجازم طيب لا نقول لا لا التي تعمل في الفعل هي لا الناهية أما لا النافية لا تؤثر شيئا ابدا تقول مثلا لا يقوم لا يأكل لا يشرب لا واضح؟ فالفعل يبقى على رفعه لأن لا لا تؤثر في شيئا إذا لا هنا هل لها دور في الموضوع ما عندها دور لان هذه لا نافية وليست ناهيه ما الفرق بين لا نافية ولا الناهيه من يعرف نعم لا ليس من جهه الاعراب من جهه المعنى اصلا كيف انا اعرف ان هذه لا نافيه ولا ناهيه أحسنت لا ناهيه النهي طلب يعني أنا أطلب منك ألا تفعل ولن... والنافية خبر هذا أنا أنف يعني أنا أخبر بأن زيدا لا يقوم لا يأكل أنا لا أنهاه لا أطلب منه شيئا أما لما أقول لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن كمثال مثال أو أقول لك لا تتكاسل في طلب العلم أنا أنهاك الآن هذا أنا لا أخبرك بشيء أنا أطلب منك لا تفعل شيئا معروف النهي الذي في أصول الفقه وفي غيره هذا معروف فهو طلب فهو ضد الأمر بينما النفي ضد الإثبات، فالنفي والإثبات هما طرفا الإش والنهي والأمر هما الإش طرفا الطلب، تمام؟ فإذا لا نهي التي تؤثر، كما سيأتي سيذكرها في في الجوازم ليس هنا. عن هنا طيب لا هذه ليس لها دو، تمام؟ ما الذي نصب؟ طبعا تأسو من الأفعال الإش الخمسة، أحسنتم نعم تأسو لأنه على وزن ايش تفعلون مع بعض الحذف الذي حصل فيه تمام؟ تفعلون بالمعنى العام لأن المقصود أن يكون مسندا إلى واوي الجماعة وهو مهم مخاطبون فهذا من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة تمام؟ فنصب وعلامة نصبه إيش؟ حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة كما تقدم لنا ما الذي نصبه؟ كيف؟ تمام؟ ف كي مع تاسا يقدر بمصدر اسي ياسا وهو ايش اسن نقول لعدم اساق لعدم وعدم هذه اخذناها من لا نافي هذه لانه منفي ليس مثبتا فنقول ايش لعدم انساكم وايضا مثلا وباذن مصدره وهو هذه الثالثه ضع عليه رقم ثلاثة وأما كي طبعا في كي اخرى ليست هي المقصودة هنا وهي التي لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا فهذه سياتي ذكرها وهي كي التعليليه عندنا كي مصدريه وهذه كي ايش التي تنصب بنفسها هي كي المصدريه تمام كي التعليليه سياتي ذكرها وباذن مصدره إذن هي الناصب ايش الثالث قلنا أن ولن وإذن وكي المصدرية بإذن لكن بشروط لا تعمل مطلقا الشرط الأول تكون مصدرة في صدري لك الجواب هي طبعا حرف جواب وجزاء غالبا فتقول مثلا أزورك غدا فتقول إذن أكريمك إذن أكريمك ما هذا وفي الحديث لما قال له شاهدك أو يمينه أو كذا احلفك فقال إذن يحلف يا رسول الله ولا يبال مثلا هذا حرف إيش جواب وجزاء يعني يجيب به عن كلام إيش تقدم ويجعله جزاء ومترتبا على الكلام الذي إيش تقدم فكأنك تقول أنت قلت لي أنا ازورك غدا فنقول لك إيش إذن يترتب على هذا إذن أكرمك وجازيك بالإكرام طيب الشرط الأول أن تكون مصدرتي أما إذا كان هناك كلام قبلها فإنها إيش لا تعمل فإذا قلت مثلا يا زيد إذن أقول إيش اكرمك يا زيد مثلا قدمت كلاما قبلها وهو مستقبل هو الضمير يرجع على الفعل الشرط الثاني أن يكون الفعل مستقبلا أما إذا كان للحال ليس للاستقبال فإنه إيش فإنه تقول مثلا أخبرك الآن أن زيدا مات فتقول إذن أصدقك وأنت تقصد الآن أنا أصدقك الآن هذا لا إيش لا ترفعه وإنما لا تنصبه وإنما ترفعه لا تعمل فيه النصب الشرط الثالث الاتصال لابد أن يكون لم يفصل بينهما إيش فاصل فإذا قلت مثلا إذا رغم كل ما حصل بيني وبينك فتقول أكرمك تمام مثلا لأنك فصلت بفاصل بينهما لكن يغتفر في هذا بعض الفواصل اليسيرة منها القسم ولذا قالك أو منفصل بقسم من هذا يغتفر فإذا قلت إذا والله فتقول إيش أكرمك ما في مشكلة نحو إذن أكرمك هذا طبعا ما في فاصل اصلا أو البيت الذي ينسب لحسان واذن والله نرميهم بحرب شيب الطفل الطفلة من قبل المشيب إذا والله نرميهم نصبها مع انه ايش فصل لكن الفصل بقسم فهذا يغتفر واذا سبقت بعاطف طبعا نحن كنا من شرط ان تكون مصدره إذا سبقت بعاطف حرف عاطف يجوز فيها الوجهان يجوز أن ترفعه ويجوز أن تنصبه يعني يجوز أن تعملها ويجوز أن تهملها والقرآن جاء بالإيش؟ بالإهمال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون ما قال لا يلبثوا صح؟ إذن موجود اذا الفعل ايش مرفوع لأنه جاء قبلها عاطف جاء قبلها عاطف الناصب الرابع أن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي أن المصدرية هي أم الباب وهي حرف نصب ومصدر واستقبال يعني تدل على أن هذا المدخل يحصل في المستقبل نصب واضح ومصدر تقدم وايضا استقبال هي حرف مصدري مثل كين نحن قلنا خمسه حروف منها هذا طيب ان يغفر لي هذا ان اذا دخلت على الفعل فانها تنصبه مثل قول تعالى الذي اطمع ايش ان أي يغفر لي طيب ما لم تسبق بعلم النحو علم ان سيكون منكم مرضى فان سبقت بظن فوجهان نحو حسب أن لا تكون تكون فتنه قراءتان ومضمره جوازا بعد عاطف مسبوق الى اخره قال لك دائما تنصب هي الفعل المضارع الا اذا سبقت بايش بما يفيد اليقين بعلم يعني بايش بما يفيد اليقين والتحقق فان سبقت بيقين وتحقق فهي اصلا ليست ان المصدريه هذه وانما هي ان مخففه من الثقيل سياتي ان شاء الله في ان واخواتها انها تخفف فان مثلا يقال ان وأن يقال إيش أن ولكن يقال إيش لكن مثلا وكأن يقال إيش كأن فالتي أصلا تأتي بعد التحقق هذه أصلا ليست هذه وإنما هي إيش هي في الصورة تشبهها لكنها في الحقيقة غيرها لانه في أنات كثيرة في اللغة العربية ليست أن الناصبة هذه وحدها فإذا وجدتها مسبوقة بعلم فعلم أن هذه ليست أن إيش المصدرية الناصبة أصلا وإنما هي مخففة عن الثقيلة وهذه لا تماما تعمل في الأفعال وبالتالي الفعل بعدها سيكون على الأصل وما هو الأصل فيه الرفع نوم مرفوع لسنا قلنا هو الأصل فيه النوم مرفوع إلا ذخع عن ناصب هذا ليس ناصب وإنما صورته صورة الناصب لكن في الحقيقة هو مخفف من الثقيل كما سيأتينا في بابي إن وأخواتها مثل قوله تعالى انظر عالم أن سيكون ما قال عالم أن سيكون ليش طيب في ان هنا لماذا ما نصبتها السين هذه طبعا ما تؤثر عرفة تنفيس ما تؤثر لكن لماذا لم ينصب لان ان هذه سبقت بفعل يدل على العلم واليقين والتحقق الجمله يعني مع كوننا طبعا لا نصف الله بهذه الاوصاف لانه لم تاتي الا العلم اما اليقين والتحقق وما الى ذلك فتقول ايش عليم انس فتقول مثلا علمت ان مثلا ياتي زيد مثلا ولا تقول ان ياتي وان سبقت ب فعل يدل على الظن والرجحان فيجوز فيه الوجهان لأنها يجوز ان تعتبر أو أن تعدها مخففة من الثقيله وحينئذ لا ترفع ولا تنصب ولا تؤثر يبقى على الاصل ويجوز ان تعدها ايش مصدريه ناصبه مثل, مثل هذه الايه وحسبوا الحسبان يدل على ايش بمعنى الظن والترجيح فقط وليس ايش جزما ولا يقينا ولا تحققا صح ولهذا قرأ القراء السبعة بالوجهين من من قرأ لا تكون فتنة والذي قرأ لا تكون بالنصب يعتبر ان ايش مصدريه ايش ناصبه مصدريه النصب ومن من قرأ وحسب لا تكون فتنة بناء على أن افعال الظن قد تاتي بمعنى ايش اليقين وظن مثلا يظنون انهم ملاقوا ربي مما يلد ومضمره جوازا طيب ان تنصب ظاهرة وهذا واضح تنصب ظاهرة وهذا واضح وتقدم وتنصب أيضا مضمرة يعني ليست مظهرة وإنما كالمقدرة وهذا الإضمار له حالتان إما أن يكون جوازا أو إيش وجوبة ما معنى جوازا؟ أنا يجوز لك أن تظهرها ويجوز لك أن تضمراها كما تشاء وهذا في حالتين اثنتين جواز في حالتين العطف على اسم خالص ضع عليه رقم واحد هنا قال بعد عاطف مسبوق باسم خالص والثاني بعد لام الجر قال لك وبعد اللام إذن هنا يجوز لك أن تظهر ويجوز لك أن تضمن مثلا أمرت لأن أكون اول المسلمين هنا أظهرت لكن في كثير من المواضيع حذفت مثلا أنزلنا إليك الذكرى لتبين أصلها مثلا تقديرها لأن تبين مثلا وحذفت وهذا هو الغالب لكن يجوز ان تضرى ايضا تقول إيش لان اكون مثل ايه امرت لان اكون اولا ما قال لي اكون في هذه الايه بالذات لم يقل إيش لاكون مباشره وانما قال لي ان اكون فانت مخير ان شئت فاضر وان شئت فاش فاضمن وكذلك بعد العطف على اسم خالص مثل قوله تعالى طبعا هو قالوا مضمرة جوازا بعد عاطف العاطف هذا قد يكون الواو قد يكون او قد يكون الفاء قد يكون ثم مقصود به هنا في هذا المقام اربعه ايش احرف الواو او او او الفاء او ايش الفا ثم مسبوق هذا العاطف يعني قبله اسم وهذا الاسم خالص خالص من شبه الافعال ويعني ليس وصفا وانما اسم جامد ليس مثلا مثل اسم الفاعل واسم المفعول لا إن وهو غالبا أنه يكون مصدرا تمام ويجوز أن يكون غير مصدر من اسماء الجوامد مثلا مثل هذا البيت الذي قالته هذه المراه الاعرابيه التي تزوجها احد الخلفاء فاشتاقت الى حياه الباديه فقالت ايش ولبس عباءه وتقر وتقر هذا هو الشاهد عيني احب الي من لبس من لبس يعني تقول أن تقرعيني في البادي يا أحب من ألبس الثياب الفاخرة في هذه القصور وهي يعني لغير مرتاحة نفسيا كما يقول ولبس عباءة لبس هذا اسم خالص لأنه مصدر جامد ليس وصفا يعني وليس مشبها للفعل في الجوانب المعينة المؤثرة في هذا الباب وتقرعيني لاحظ تقر الاصل أن تقول ايش تقر لأنه في المضارع والأصل في المضارع أنه مرفوع ما الذي نصبه هنا أن مضمر بعد العاطف ما هو العاطف الواو سنت يعني التقدير وأن تقر عين لماذا من يعرف لماذا نصب هذا؟ لماذا قدرنا أن هنا أصلا ماذا ايش الاشكال في الناعطف لأننا في الحقيقة نعطف اسما على اسم يعني هي كأنها تريد أن تقول ولبس عباءة وقرأ وقرارة عيني مثلا أحب إلي من إيش ونحن قلنا الفعل الحرف المصدري مع الفعل أول بايش بمصدر فتعطف مصدر على مصدر وقد مصدر صريح ومصدر مؤول فنقول إيش ولبس عباءة وتقر عيني وقد جعل منه أيضا قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أو يرسل هذا فعل منصوب ما الذي نصبه أن مضمر بعد العاطف ما هو العاطف أو هنا ليس الواو ومسبوق بيش باسم الخالص هو وحيا لأنه وحيا هذا مصدر تمام فنصب الفعل على قراءة الجمهور أما نافع فقراه بالرفع على الأصل تمام ولكن هؤلاء غيره قرأ بالنصب بناء على هذا والله أعلم طيب هذا الموضع الأول الذي تضمر فيه أن جواز ان شئت فاضهر وان شئت فأضمع. وبعد اللام اللام هذه لام الجر والغالب انها هي المعروفه بلام التعليل لام التعليل ومثلها لام العاقبه التي تسمى بلام الصيرورة كذلك تدخل في هذا ويدخل فيها لام اللام التي تسمى زائدة أيضا. المهم أن لام الجر عموما سواء كانت للتعليل او لغيره ينصب بعدها الفعل ايش المضارع لان حرف الجر اصلا هل يدخل على الافعال حرف الجر يدخل على الافعال طيب لتبين كيف نقول لا نقول هذه ليست داخل على الفعل وانما مقدر مع ايش ان المصدريه فتؤول بمصدر والمعنى يدل على ذلك يعني مثلا قال الله تعالى انزلنا اليك الذكرى لتبين للناس اي ايش للتبين مثلا أو لتبيينك للناس ما نزل ايش ليه فاذا هنا أن مقدر ان شئت فأظهرها وإن شئت فأضميرها مثل قولي وأمرت لان اكون أول مسلمين هنا أظهرت ومثل قولي تعالى لتبين للناس اضمرت ما في إشكال تريد أن تظهر أو تضمر في غير القرآن كما تشاء فاذا هي ما الذي نصبها في هذه الحالة يقول ليست اللام عند البصرين يقول لا اللام هذه لا تنصب وإنما الذي ينصب هو ان المضمرة جواز تمام وأن هذه التي هي اصلا جائز أن تظهر او تمرها بعد اللام في حالة يجب أن تظهرها فيها وهي إذا جاء بعد اللام لا النافيه فلا اذا أظهرتها تقول لي أن لا صح فتصير كانها ايش لالا وفي المصحف تكتب كانها ايش متصله كانها كلمه واحدة لالا حتى الهمزه يضعونها على ايش على كما يقولون إلى نبره او مشيت فهذه أصلها ثلاث كلمات وهي اللام وأن ولا صح فهي لألا هذه عبارة عن إيش لام الجر التي هي لام التعليل مثلا هنا وأن ولا نافي لا يجوز هنا أن تضمر لماذا لأن لا تدخل اللام على اللام فتصير إيش لللا هذا لا يجوز لا بد إيش أن تظهر أن في هذه الحالة ولهذا قال لك وبعد اللام نحو لتبين إلا هذا الاستثناء من قوله بعد اللام إلا في نحو لا يعلم أهل الكتاب لألا يعلم أهل الكتاب أو لا يكون للناس وأشار بهذه المثالين أن لا هذه قد تكون نافية كما في المثال الثاني لا يكون للناس عليكم حجة وقد تكون زائدة مثل لا يعلم أهل الكتاب لأن المفسرين قالوا المعنى ليعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب ولا هذه زائدة اعرابا مؤكدة معنا فتظهر لا غير ولا يجوز إضمارها لا تدخل اللام على اللام مباشرة وتقول لله لا لا يجوز هذا لا بد أن تقول لألا طيب هذا يعني من باب الفائدة فقط تمام انتهينا الآن من الذي ينصب بنفسه ومن الذي ينصب بأن مضمرا جواز ما هو الذي ينصب بنفسه أن ولن وإذا وكي المصدرية وما هو الذي ينصب بأن مضمرة جوازاً بعد عاطف مسبوق باسم خالص وبعد الله جميل بقي لنا الذي ينصب بأن مضمرة وجوبا وهذا له مواضع كثيرة لكن كلها يجمعها أن نقدر أن فيها ويمتنع إظهارها يجب أن نضمرة مضمرة هي لكن لا يجوز أن تنطق بها ولا أن تظهرها ليس مثل الذي سبق منها نعد هذه المواضيع هذا المواضيع نحو من ستة مواضيع تمام نعده الان واحد الأول ضع عليه رقم واحد طبعا نعم ونحو في موضع تقدم وإن كان لسبب آخر يعني وهو لألا هذا هذا يمكن أن تعده وانشد إلا في نحو لألا ممكن تضع عليه رقم واحد تمام الثاني ونحو وما كان الله هذا هذه اللام اسمه لام الجحود لام الجحود كسمها يعني الجحود معناه أنه نفي شديد جحد الشيء معناه أنكره صح طيب هذه اللام تأتي لتأكيد النفي وتكون هي لام ضابطها عندها ضابط سهل وهو أنها لام مسبوقة بكون منفي ما معنى كون منفي يعني لو صورتان ما كان أو إيش لم يكن ما كان أو لم يكن وهي كثيرة أيضا في القرآن ما كان الله ليضل قوما مثلا اللام هذه تؤكد النفي الذي في ما واضح ما كان الله ليضل اصلا يضل لماذا نصب بسبب لام الجحود هذه دخ بعدها أن مضمر ايش وجوبا تمام وكذلك لم يكن آه ما مثال لم يكن لم يكن الله ايش ليغفر لهم ولا ليهديهم ايش طريقه مثلا وسبيله طيب لا لا اذن لم يكن الله ليغفر أصل الفعل يغفر لماذا نصب لان لام الجهود هذه بعد أن مضمر ايش قالك وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير يعني لا يجوز ايش اظهاره عفوا نعم الموضع السابق لا يصلح عدو بل هو بالضد لانه هناك يجب الاظهار وهذا يجب الاضمار الموضع الأول هو وما كان الله ليعذبهم لي لام الجهود اذن الموضع الاول هو لام الجحود الموضع الثاني ضع عليه رقم اثنين كإضمارها بعد حتى الموضع الثاني بعد حتى حتى ياتي الفعل, الفعل بعدها ايش منصوبا وكما قلنا البصريون يقولون حتى لا تنصبوا بنفسها بل ان بعدها مضمره ايش وجوبا لا يجوز يظهر قال لك وكإضمارها بعد حتى نحو حتى يرجع إلينا يرجع اصلها ثم نصبت يرجع لكن حتى تعمل بشرط وهو ان يكون الفعل ايش مستقبلا ما معنى مستقبلا نحن نعرف أن الفعل المضارع يصلح للزمن الحاضر وللزمن المستقبل فأنت تقول مثلا أسافر أنا الآن أمشي وأنت تمشي تتكلم بالجوال مثلا تقول أنا الآن أمشي نحو الجامعة مثلاً. هذا للحال وإذا قلت أنا أسافر غدا هذا للاستقبال فيقول لك حتى لا تنصب المضارع إلا إذا كان بمعنى الاستقبال أما إذا كان بمعنى الحال الآن فإنها إيش؟ لا تنصب ويظل الفعل مرفوعا على أصلي مثال هذا تقول مثلا سرت من أمس إلى المدينة حتى أدخلها وأنت تدخل في الباب الآن مثلا هذا إيش؟ يكون مرفوعا ولا يجوز نصب وحتى أنواع في اللغة العربية حتى قالوا يزعمون النسبة قال اموت في نفس شيء من حتى يعني شدة ما تتلون ويعني عنده أنواع كثيرة و لكن على كل حال لا تنصب الفعل المضارع الا بشرط ان يكون الفعل ايش مستقبل وعلى هذا القراءتان في قولي حتى يقول الرسول وهذا اكثر قراءه ما شاء يعني يحصل البلاء حتى ياتي بعد البلاء زمان يقول ايش فهو مستقبل بالنسبة إلى زمن البلاء يحصل بعد ذلك شيء وهو أن يقول الرسول ويش والذين معه متى نصب الله طيب والذين امنوا معه وقراءه نافع قال ايش حتى يقول الرسول يقول قال كيف طيب وحتى هنا موجودة مع بعد ام مضمرة نقول هذا على حكاية الحال كانه الان انت, أنت مع يقول الرسول والذين امنوا فإذن هذا على ايش هذا على تاويل وهذا على تاويل وبعد او هذا الموضع ليش الثالث اذا ما هو الموضع الاول بعد لام الجحد ما الموضع الثاني بعد حتى ما الموضع الثالث بعد أو هذا في الإضمار وجوبا أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا سهله يعني إما إلى مخففة أو إلا مشددة إلى في الشيء الذي يحصل شيئا فشيئا وإلا في الشيء الذي يحصل دفعة ناش واحد يعني أو إذا كانت بمعنى إلى وجاء بعدها فعل مضارع فإنه ينصب وهذا النصب كما قلنا عند البصرين بان بأن ايش وجوبا بعد أو مثال بالمثال يتضح المقال قال لك نحو لأستسهلن لا الصعب أو أدرك المنى ومن قادت الآمال إلا لصابري وهذا البيت يعني فيه عبره لطلاب العلم لاستسهلن لا الصعب هذا ما شاء الله يعني شاعر ذو عزيمة لاستسهلن لا الصعب أو أدرك المنى يعني إلى أن أدرك المنى إلى أن أدرك المنى فأدرك هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو وعلامة نصبه إيش فتح الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر وليس من الافعال الخمسة أو التي بمعنى إلا إلا نحو وكنت إذا غمزت قناه قوم كسرت كعوبها أو تستقيم هل يصلح هنا أن نقول القناه هي الرمح مثلًا قناة الرمح هل يجوز أن نقول كسرت كعوبها إلى أن تستقيم هل الكسر يؤدي إلى الاستقامة لا فلا يصح هنا أن نقدرها فكانه يقول كسرت كعوبها إلا أن إش. تستقيم فلا أكسرها حينئذ وهذا مثل أن يقال لمرتد مثلا لنقتلنك أو, أو تتوب ما؟ هل مقصود سنقتلك إلى أن تتوب بعد القتل في توبة لا ما يصح. إذن إيش نقول إلا أن تكون بمعنى إيش؟ إلا أن تتوب إلا أن تتوب إذن هذا الموضع الثالث صار عندنا لام الجحود وأو وحتى وأو كل هذه يضمر بعدها أو إيش؟ أن مضمرة وجوب. وبعد فاء هذا الموضع الرابع والخامس وبعد فاء السببية ضع لي رقم أربعة أو واو المعيه ضع لي رقم خمس مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل إذا جاءت فاء السببية أو واو المعية فالسببية معناها أنه تسبب ما بعدها عما قبلها تمام أو واو المعية التي تدل على الاقتران والمصاحبة وما إلى ذلك وبعدها فعل فإنه ينصب بأن مضمرة وجوبا لكن بشرط أن تكون هي نفسها مسبوقة اللي هي واو المعية أو فاء السببية مسبوقة بإيش بنفي أو طلب بنفي أو طلب هو أصلاً الكلام كما قلنا قبل قليل إما أن يكون في الجملة يعني من أقسامه المشهورة إما أن يكون خبرا أو طلبا الخبر إما مثبت وإما إيش من قبل قليل قلنا هذا الكلام المخ... لا يصح أن ننصبها إذا تقدمها خبر مثبت إذا قدم قدمت خبر مثبت لا يصح فتقول مثلا إيش أنا مثلا إنسان يسهو كثيرا يقول مثلا أنا أسهو فأسجد ولا يقول إيش فاسجد ما يصلح لأن ما قبله خبر إيش مثبت هذا لا يصلح لكن يصلح متى إذا كان قبلها خبر منفي أو ليس خبرا بل طلب والطلب له أنواع كثيره مثل الأمر والنهي والإيش, والإيش والاستفهام والدعاء والعرض والحث وتمني والرجاء وقد جمع يعني يعني بعضهم جمعها في بيت قال ايش مر وانهى وادعو وسل مر ونها ودع وسل واعرض لحضهم يعني العرض والتحريض واعرض لحضهم ها تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل مر هذا ايش هذا هو نفسه بس الطلب ثمانية ايش انواع والنفي نوع نوع فصارت كلها كم تسعه مر هذا الامر وانهى النهي وادعو دعاء ها وسل اللي هو استفهام واعرض وهو العرض عرض ان على... تعرض على الانسان الشيء بلطف يعني الا تنزل عندنا فنكرمك تقول الا تنزل عندنا فنكرمك فتنصب لأن السببيه السببية تقدمها عرض ألا و... وعرض لحظهم والحظ مثل العرض لكنه بقوة وإزعاج تمام تقول مثلا لولا تنزل عند أخيك مثلا فيعطيك ما تتقوى به على العدو مثلا هذا إيش فيه شيء من الإيش من القوة يعني في ال... في... فهما متشابهان والتمني كما تعرفون طلب إيش المستحيل أو ما فيه إيش أسر. وأما الرجاء فهو تعلق القلب بمحبوب يعني بعضهم يقول شرع في تحصيل المهم أنه ممكن يعني ليس عسيرا وليس ممتنعا مثلا لعلي أبلغ الأسباب لعل في الأصل هي للرجاء بغض النظر أن فرعون كيف كان يفكر يعني أن هذا معقول وممكن بالنسبة له أن يبلغ الأسباب هذا شيء يختص يعني بفرعون وكبريه لعلي ابلغ الاسباب لعلي طبعا لعلي ابلغ الاسباب ها اسباب السماوات فاطلع عند حفص يعني فاطلع كذلك وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر فتنفعه عند ايضا كما يقرا حفص عاصم اما جمهور القراء فانهم يقولون فتنفعوا لكن المهم ان لان الرجاء فيه خلاف لكن المهم واو يسبق بنفي مثل لا يقضى عليهم ها فيموتوا فهذه ايش ف السببيه مسبوقه ب بنفي لا يقضى هذا ايش نفي يا الله عز وجل يخبر انهم لن يقضى على ولا الكفار في النار فيموتوا ويستريحوا تمام فهذه فاء السببية وبعدها فعل منصوب ما هي علامة نصبه؟ حذف النون أحسنت لأنه من الأمثلة الخمسة أحسنت وهو ما, ما الذي نصبه؟ هم؟ ان مضمرة أحسنت ان مضمرة وجوبا بعد فاء السببية هم؟ ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ليت هذا حرف ايش تمني يا ليتنا ايش نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمن طيب على قراءه من نصب هذا ما الذي نصبه ان مضمر بعد ايش واو المعيه واما لا هذه لا تاثير لا لاننا قلنا لا النافيه لا تعمل في الاشي لفاء تمام فاذا فاء السبيه الخلاصه ان فاء السببيه واو المعيه اذا سبقت تابش بنفي او طلب فان الفعل بعدهما ينصب بام مضمر ايش وجوبا هذا هذه الخلاصه فصار عندنا الان لام الجحود وحتى واو وفاء السببيه وايش واو المعيه كل هذا ينصب الفعل بعده بأن مضمرة أجوبا أو طلب بالفعل مسبوقتين هذا شرط فيها بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليه فيموتوا ويعلم الصابرين هذه واو أيضا واو يعلم يعلم منصوبة بأن مضمرة أجوبا بعد واو ولا تطغوا فيه فيحل هذه مسبوقة بنهي لأن لا تطغوا نهي وليس نفيا ولهذا حذفت النون منه تمام فيحل عليكم غضب و لا تاكل السمكه وتشرب الحليب يقولون يعني يؤدي الى التسمم طيب لا تأكل السمكه وتشرب واو معيه مسبوقه بنهي الان انتهينا من من المنصوبات تلخص لنا إذن خمسه اش؟ مواضع تضمر بعدها ايش وجوبا وتظهر في موضع واحد وهو إذا بين اللام ولا ويجوز إظهارها وإضمارها في موضعين وهما إيش بعد الاسم المسبق واسم خالص و وبعد إيش بعد اللام وأربع تنصب بنفسها وهي إيش أنولا وإذن وكي المصدرية وما ذكر هنا كي التعليلية كي التعليلية ينصب بعدها بأن مضمرة أيضا ما أدري ماذا ما ذكرها ما ذكرها أكذا كل المتون نعم كي المو... التعليلية يعني كي التي لم تسبق بلام هذا موضع سادس تضمر بعده أن وهو إيش أنها إذا كانت كي تعليلية لا مصدرية ما هي كي التعليلية هي التي لم تسبق بلام ما نحن لا يمكن ما هو ال يعني الفكرة سهلة أننا لا يمكن أن نجمع بين اللام التعليلية وكيد التعليلية صح هل يمكن يكون حرفان للتعليل متواليات؟ لا إما أن تكون تعليل بسبب اللام وحينئذ كيد تكون مصدريه كما ستقدم وتنصب بنفسها أو إذا ما في لام لا لفظا ولا تقديرا كيد تكون هي الإش التعليلية طيب نحتاج إلى مصدر لأن كيد التعليلية جارة مثل اللام لابد يكون بعدها إيش حرف مصدري فهو أن, مقدر أن هنا. فإذا قلت مثلا جئت كي أقرأ العلم مثلا إذا كان لم قدرت لام هنا فكي تكون إيش مصدرية وهي الناصب نفسها كما تقدم أما إذا ما في لام لا تقديرا ولا لفظا فتقول كي حرف إيش تعليل طيب وين الحرف المصدري أن مقدرة هنا وهي التي نصبت الإيش الفعل وهي إذن إما اللام ثم كي وإما كي وثم ثم أن. هذه الخلاصه إما ك ثم كي وحين كي تكون هي الناصبة وهي المصدرية وإما كي هي التي تتقمص دور اللام وما في لام وحين إذن لا بد أن ناتي بمن يتقمص دور كي وهو ايش أن فتأتي تكون هي مصدرية وهي الناصب تمام وحين إذن كي هنا تعتبر إيش تعليلية وليست مصدرية تمام هكذا قرر النحويون رحمهم الله فتتم ستة ثم تكلم عن الجوازم بعد ذلك قال إيش؟ قال فإن سقطت الفاء بعد الطلب نفس الموضع الذي تقدم لنا في فاء السببية لكن بعد الطلب ليس بعد النف إذا حذفت هذه الفاء جزمت الفعل جزمت الفاء فتقول مثلا كما تقول مثلا إيتني غدا فأكرمك أسقط الفاء تقول إيش؟ إيتني غدا اكرمك فتجزم الايش الفاء هذا اسم مجزوم بالطلب مثلا مثل قوله قلت تعالوا اتلو لو كان في فاء في غير القران مثلا يكون منصوب الفعل تقول ايش تعالوا فاتلو صح لان تعالوا طلب وفاء السببيه اذا سقطت الفاء الفعل يجزم بالطلب مثلا تقول ايش اجتهد ترقى مثلا مراقي المجد وهكذا كله تكون ايش هذا اذا كان في طلب وبعده فعل مضارع يكون ايش مجزوم يكون مجزوما في جواب الطلب إذا فعل مضارع في جواب الطلب ما حكمه مجذوم وهذا إيش حسن تخلص من المصنف خرج من النواصب إلى الجوازم الآن سيشرح إذا الجازم الأول هو جواب الطلب طبعا اختلف النحاء هل هو الطلب هو الذي جزم أو في تقدير يعني شرط محذوف أو هذا لا يهمنا كثير مهم أن أنو إذا جاء في جواب الطلب فهو إيش تمام ولذا قالك لك فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. إذا قصدت أن هذا يترتب على هذا فإنك تجزم. نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلو. يعني قل تعالوا فإن تجيء أتلو. وشرط الجازم بعد النهي. الطلب طبعا قد يكون أمرا وقد يكون من, من أنواع الطلب. إيش؟ النهي. والنهي كذلك يجزم الفعل في خبري لكن... يحتاج إلى دقة قليلة ما هو قالك وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن إلا محله نح لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك يعني انت أصلا نحن قلنا لابد أن تقصد الطلب الجزاء للجزاء صح لابد أن تقصد الجزاء فإذا قلت مثلا لا تدن من الأسد تسلم إذا رتبت السلام على عدم الدنو من الأسد يصح أو لا صح وبالتالي تجزم أو لا تجزم لأنك لو قلت وعلامة أنك تقصد الجزاء أنك لو جئت بأدوات الشرط لأن أدوات الشرط تفيد الجزاء يعني أن الشيء يترتب عليه فلو قلت مثلا إلا تدنو من الأسد تسلم يصح العبارة أو لا تصح معنى واضح أما لا تدنو من الأسد يأكلك هنا لا يصح أن تقول يأكلك لماذا لأنك لو قلت إلا تدنو من الأسد يأكلك يصح يقول بالبلوتوث أه؟ ولا بالواي فاي كيف يأكله إلا تدنو من الأسد ياكلك ما يصح وبالتالي يرفع في هذا لأن هذا لا يمكن أن تنوي به الجزاء تمام؟ لأن الجزاء معناه يترتب والأكل يترتب على الدنو ولا على عدم الدنو على الدنو ولهذا لا يصح أن تقصد به الجزاء فيلزمك هنا أن ترفع هذا هو خلاصة ما يريده طيب و يجزم أيضا الآن الجازم الثاني هو الجوازم نوعان بعد الطلب هذا واضح بعدين غير الطلب الجوازم نوعان نوع يجزم فعلا واحدا وهي أربع أدوات لم ولما ولام الطلب ولا الطلبية طيب يعني التي تسمى لام الأمر ولا هي في الأصل ويندرج معها أشياء أخرى أربع فقط وأما قول ابن أجرم لم وألم, وألم, وألم هي نفسها بس همزه وكذلك قوله في الأمر والدعاء هو طلب يعني كله في النهاية دعاء أمر نهي دعاء هو كله طلب فصارت خلاصتها كم أربعة ما هي لم ولما ولا الطلبية واللام الطلبية تمام أربعة هذه تجزم فعلا واحد والنوع الثاني ما يجزم فعلين وهي أدوات الشرط الجازمة مثلا ان تجتهد تنل العلا ما يصبح ملتق... إن تجتهد وتسكت ما يصبح لابد يكون فيه ايش فعل آخر أو جواب آخر هذه تجزم ايش فعلين ويأدوتش هذه خلاصة الجواز ما؟ قال لك ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد هذا واضح ولما وهي تشبه لم هي حرف نفي وجزم وقلب كلاهما نفي واضح جزم واضح قلب يعني تقلب معنى المضارع إلى الماضي هو نحن نقول المضارع معناه إما الحال أو الاستقبال هل هو الماضي لا لكن إذا دخلت عليه لم صار إيش للماضي وكذلك لما لكن يعني هناك فروق بينهما عند أهل العلم معينة مثلا تشعر مثلا بوقوع ما قبلها واستمرار نفي إلى الزمن الحالي وكذا نحو لما يقضي يقضي هذا إيش إعرابه مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم ولا مخفوض مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلاح سند مثلا إيش؟ لما يذوق عذاب يذوق هذا مجزوم علامة جزم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه نفعل الخمس ان شاء الله عليك سرون سباويهات ان شاء الله وباللام لام هي لام الامر او لام الدعاء آآ آآ لام الطلب عموما وكذلك لا الطلبية التي هي لا الناهية أو لا في الدعاء يعني لا مثلا إذا قلت اللهم لا تعذبني مثلا فتأذبا لا نسميها للناهية لأنك لا تستطيع أن تنهى الله عز وجل ولكنك تدعوه وتسأله تمام نحو لينفق ذو ساعة من ساعة مجزوم وعلامة جزمه بإلام إيش لام الأمر وعلامة جزمه السكون ليقضي علينا ربك ولياذ بالله اللهم الأسر جعلناه من قائل ياذا كان طيب هذه لا مش التي يقال لها لام الدعاء تمام لانه متوجه الى الله عز وجل من اهل النار ليقضي وعلامه جزمه ايش هذا حرف العلم لا تشرك هذا مجزوم بلا الناهي يا بني لا تشرك وعلامه جزمه السكون لا تؤاخذنا مجزوم بلا الدعاء دعائيه ايضا لأنه متوجه الله عز وجل وعلامة جزمه السكون لا تآخذ ناهذا ضمير هذه كلمة أخرى ويجزم هذه التي تجزم فعلا محن ويجزم فعلين أدوات الشرط إن وإذ ما ما يصلح وإذ فقط هكذا يبدو انه فيه خطأ يعني هذا لا صح إن وإذ ما وأي وأين وأنا وأيان ومتى, ومتى ومهما ومن وما وحيثما هذا إن وإذمة هكذا وكلها أسماء إلا إن وإذمة فيها خلاف تقدم ذكره في أول الكتاب تمام كما قال ابن مالك حرف نذما وإن وباقي الأدوات أسم فإن لمجرد التعليق وإذمة رجح أنها لمجرد التعليق أيضا واي بحسب ما تضاف اليه قد تضاف إلى الزمان إلى المكان إلى العالم اللي هو اللي يسمى بالعاقل الى غير العاقل الى كل على حسب ما تضاف اليه مثلا اي من الاجلين قضيته فلا اعد صارت ايش مثلا لغير العقل اجل مثلا أي كتاب تقرا اقرا مثلا لغير العقل أي شخص تزور مثلا أي شخص تزور مثلا صارت للعاقل صح اي زمان تاتني اكرمك مثلا صارت للزمان مثلا أي مكان مثلا طيب وكذلك أين وهي للمكان ويستحسن أن تكون معها ما يعني. أينما تكونوا يدرككم جزمة فعله تكونوا ويدرك وأنا وهي للمكان وأيان وهي للزمان ومتى للزمان ايضا مثلا متى ما تسافر اسافر مثلا ان تتجه تجد الله مثلا عليك رقيبا ومتى ومهما مهما تاتينا به شوف جزم الفعل ما قال تاتينا تائنا حذف حرف العلم ومن من يعمل سوءا به يعمل ويجز مجزومان ما وما تفعلوا من خير اعلم طيب وحيثما كذلك مثلا حيثما تكن يقدر لك الله مثلا كذا وكذا نحو يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان طيب إن شيء يذهبكم هذا مثال إن من يعمل سوءا يز به مثال إيش من ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها نأتي هذا إيش طبعا أو ننسها أو ننسها هذا معطوف لكن أين الجواب نأتي تمام ويسمى الأول فعل أول شرطا فعل الشرط نقول هذا فعل الشرط والثاني يسمى إيش جواب الشرط وجزاء الشرط وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة يطرن بالفاء الجملة الشرطية الأولى هذه لا بد أن تكون فعلا تمام حتى لو فعل ماضي مهم لا بد تكون فعل وأما الثانية لا يلزم فقد تكون اسميه قد تكون فعلا جامدا قد تكون مبدوءه باحرف فهذه الجمل لو وضعناها في المكان الأول هل تصلح ما تصلح لانه لا بد هناك ان تكون فعلا متصرفا لا لم يفصل مثلا بينه وبين مثلا بعض هذه الحروف هذا الذي لا يصلح إذا وضعناه فعل الشرط إذا جاء جواب الشرط في الجمله الثانيه يعني فاننا نقرنه باش بالفاء مثلا الجمله الاسميه هل تصلح في الموضع الاول؟ ما تصلح اذا جاءت في الموضع الثاني لابد ان نضع معها ايش؟ ف مثلا وان يمسسك بخير فهو فهو على كل شيء قدير لانه هو على كل شيء قدير الجمله ايش؟ اسميه هل يصلح ان نقول ان هو على كل شيء قدير؟ لا ولهذا لما تاتي هنا لابد ان نقرئها بليش؟ بالفاء اسميه طلبيه وبجامد كل هذا اذا كان مثلا جمله اسميه او كانت ايش؟ طلبيه الجمله الطلبيه يعني ليست خبرية ولا لا بد تكون خبرية فكذلك مثلا أمر أو نهي أو كذا مثلا تقول لك إن جاءك زيد فأكرمه أكرمه هذا طلب لا يصح أن تقول إن جاءك زيد أكرمه هذا ليس بفصيح خاصة في غير الشعر يعني وهكذا لا, لا يصنع الأصل أنه لا بد أن تقرنها بالإيش بالفاء. وكذلك إذا كان الفعل جامدا تمام مثلا تقول فعسى كذا ما تقول عسى على أنه جواب شرط مباشرة لا بد أو فليس مثلا لأنه ليس وعسى فعلان ايش جامدان كما تقدمنا وكذلك إذا كان فيها قد مثلا تقول مثلا ايش يسرق فقد سرق أخذ له فقد. وهكذا إذا كان فيه لن مثلا إن تؤذني فلن أؤذيك مثلا فلا فلابد أن تأتي بإيش وهكذا هذا الضابط العام أن الجملة إذا ما صلحت مقارنة الأداء يعني لأن تأتي بعد الاداه مباشرة فإذا جاءت في جواب الشرط ما في إشكال لكن لابد أن نضع مع ايش الفاء قال هنا وإذا لم يصلح لمباشرة الأداء الاداه هي أداة الشرط اكتب عليه أدات الشرط بمعنى أنها لا صح أن تكون إش جملة الشرط الأولى قرن بالفاء نحو إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدر أو في حالة الجملة الاسميه خاصة هناك بدل للفاء وهو إش إذا الفجائية يعني إذا التي تدل على المفاجأ وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة هذا ابن مالك هو الذي قال الصنان هو يكافئ ومن شاء وما تقول لي وين المكافئ نعم مثلا كما كهذا المثال وان تصبهم سيئه هذه ان هذه شرطية وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم ها اذا هم يقنطون طيب هم يقنطون هذه الجمله اسميه ولهذا لا بد ان ناتي معها اما بالفاء او إذا الفجائية طبعا المفسرون قالوا هل الله يفاجئ هل الله يفاجئ يفاجأ؟ هل هذا فيه تردد؟ لأن المفاجأ لا تكون الإنسان الذي لا يعلم الشيء يعني فالمقصود أنه بدر منهم فعل ينافي إيش ما كان ينبغي أن يكون عليه لأن الإنسان ينبغي لا يقنط من رحمة الله مهما أصابه لأن الفجائية هذه مصطلح هذا لم يرد في نص مش حتى نقول إنه يمر على ظاهر يمر على ظاهر كلام النحاه هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو كذا لا وإنما هذا الصلاح فقط بالنسبة للبشر فإذا قلت مثلا خرجت فإذا زيد يضربه عمري يعني أنك فوجئت بهذا ليش الكلام يعني ما كنت تتوقعه أما إذا كان شيء معروف وما ما تقول خرجت مثلا فإذا الشمس تشرق إذا كان هذا شيئا يعني متوقعا إلا إذا كان الوقت مثلا باغتك أوه ثم قال رحمه الله فصل الاسم ضربان نكرة وهو ما شع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس ومعرفه وهي ستة الضمير إلى آخر الاسم ينقسم قسمين ويتنوع نوعين النكرة والمعرفة الفاصل الأعظم بين النكرة والمعرفة أن النكرة غير معينة والمعرفة معينة فالنكرة اسم شائع في جنسه غير محدد تقول رجل هذا يصلح لزيد لعمر لبكر ما؟ وهذا الجنس قد يكون موجودا أمامك تشاهده أو مقدرا الموجود مثل رجل جنس الرجال موجود تشاهده أو لا موجود والمقدر مثل شمس شمس هذه نكرة أو لا معرفه نكرة بدليل أنها يصلح أن تدخل عليها المعرفة ما يصلح أن تدخل عليها المعرفة نكرة إيش قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغير إيش معرفته. فشمس هي نكرة لأنها تصل لو لو قدر إنه في موس أخرى ل كانت هي إيش واحدة منها. ومثل مثلا كلمة أخرى إله مثلا إله وإلهن بمعنى إله الحق مثلا أو مستحق للعبادة. عندما طبعا عند الموحدين يعني أما عند المشركين فالآلهة كثيرة. طيب. على كل حال شمس هذا قالوا إيش نكرة لأنها لها جنس لكن جنس مقدر لأن كلمة شمس وضعت ليش لي للكوكب النهاري الذي ينسخ وجوده وجود الليل وهذا ليس إلا في إيش في واحد لكن جنس وإيش مقدر ومعرفة وهي غير النكرة وهي المتعين وهي ستة الضمير والعلم هو رتبها بحسب الاعرافين فعرفها عرف هذه المعارف السته هي الضمير ثم بعده العلم ثم الاشاره ثم الموصول ثم ذو الاداه ثم المضاف إلى واحد من هذه الخمسة واضاف بعضهم سابعا وهو النكره المقصوده في باب الايش النداء اعرف المعارف السته هو الضمير اعرف المعارف بعد لفظ الجلالة قال العلماء اعرف المعارف هو لفظ الجلالة. الله بعده وضميره قالوا بعد ذلك ياتي الضمير كل ما كانت الكلمة أشد تعينا لأن قلنا معرفة معناها متعين فكلما كان أشد تعينا فهو إيش أعرف فلا ده كل واحد أنا جيت تقول من أنا ماذا تقصد بكلمة أنا <تصفيق> لأن هذا واضح يعني أنا صادرة مني كيف ستكون ابن عمي مثلا أو لا أنا أقول لك أنا معنا معروف تمام وهو ما دل على وهذه المعرفة يعني تعين ومسماها كلها تعين مسماه ولهذا صارت معارف لكنها تعين مسمى بقارينه إلا العلم وغير قرينه تمام فالضمير يعين مسماه بقارينة تكلم أو خطاب أو غيبة يعني مثلا كلمة أنا إذا أخذنا مجرد أنت تستعملها وأنا استعملها وغيرنا أستعملها كيف تتعين كيف نفهم ما المراد بها بقارينة التكلم يعني لما قل انا فتصدر مني فتعرف أني أنا المقصود وإذا صدرت من غيري تعرف أنه هو ليش المقصود حتى الله عز وجل يعبر عن نفسي بإيش بانا إنني أنا الله لا إله إلا إيش إلا أنا تمام وكذلك المخاطب لما تقول أنت كيف تعرف المقصود بأنت بالخطاب فتجدين مثلا متوجها عليك وكذا والخطاب بيني وبينك فإذا قلت أنت خلاص ولهذا لو قلت أنت وما في قراء ما تعرف من هو ولهذا كان الضمائر التكلم اعرف من ضمائر الخطاب لأنها ما تشتبه بحال إذا قلت أنا مثلاً واضح أما إذا قلت أنت كل واحد التفت إلى الذي بجواه <تصفيق> يعني أنه هو غير مقصود صح؟ اذا هذا يدل على أنها نوعا ما تلتبس لكن التباسها قليل وأشد منه التباساً مع ان الضمائر في جملة هي أعرف من كل ما سواها من البقية لكن في نوع التباس مثل ضمير إيش؟ الغائب ولهذا دائما في التفسير تقول والله ضمير هذا الضمير يرجع الى كذا او الى كذا في الحديث وفي ايضا كذلك فنقول هذا الضمير يرجع مثلا الى كذا او الى كذا لماذا غالبا هذا يحصل وين هل يحصل في ضمير المتكلم لا هل يحصل في ضمير الغائب لا في الغالب يعني. وانما يحصل في ايش في ضمير الغيبه نقول هذا يحتمل انه يرجع مثال وان كنت يعني خلاف لا اراه فيه قويا وهو ايش مثلا ان الله خلق ادم على ايش على صورته هي هذا ضمير غائب هل على صوره الله هذا هو المعروف عند المتقدمين او ايش على صوره ادم كما قاله يعني بعض من تاخر كمن خزيمه وغيره فهذا ايش هذا بسبب احتمال هذا الايش الضمير واقس على ذلك في في التفسير كثير الضمائر يعني يحتمل إلى هذا الى هذا فاذا اعرفها هي الضمائر ليش تكلم ثم الخطاب ثم الغيبة ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم أو جوازا في نحو لعل نعم هذه الشيء خطأ في نحو زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكفي أكرامك أكرام ما أدري هذه أكرمك ممكن وهاء غلامه أو منفصل كان وأنت وإياه قال لك الضمير هكذا يعني إما أنه بارز أو مستتر البارز هو ما له صورة في في الخط وتنطق به مثلا مثلا إذا قلت ضربته او أكرمني هذا إيش ضمير بارز ولا مستتر بارز. وأما إذا كان ليس له صورة مثل زيد قام ومقدر فيه إيش؟ هو مير بارز أو مستتر؟ مستتر. لأنه لا يكتب ولا ينطق. تمام؟ كل منهما قسمان. المستتر منه مستتر وجوبا ومنه مستتر مستتر إيش؟ جوازا. في الجملة القاعدة العامة في هذا أن التكلم والخطاب مستتر إيش؟ وجوبا. والغيبة مستتر إيش؟ جوازا. هذا هو في الجملة يعني مع هذا استثناءات يسير تمام؟ و فالمستتر يعني ويعرفونه بتعريف وكذا لكن ما نريد أن نطيل به والبارز أيضا قسمان إما متصل وإما إيش؟ متصل. متصل معناه يكتب متصلا بالكلمة التي إيش قبلها والمفصل يقولون المتصل هو الذي لا يبتدا به ولا يقع بعد إلا اختيارا لا يبتدا به ولا يقع بعد إلا اختيارا وبالتالي المنفصل هو الذي يبتدا به ويقع بعد إلا اختيارا, اختيارا يعني في غير ضرورة الشيء تمام؟ فمثلا لاحظ ضمير المتكلم أنا وضمير المتكلم تو مثلا تمام أنا هذا يبتدا بي او لا ابتدأ بي تقول أنا مسلم مثلا صح؟ وتقول مثلا ما جاء إلا أنا يقع بعد إلا لكن تو هذا تقول ضرب تو مثلا هذا ضمير متكلم ايضا تعبر بي عن نفسه لكنه ضمير متصل هل يصلح ان تقول تو مسلم في اللغة العربية يصلح ما يصف تمام انا تقوم بتوما أن بيل وما ادري هذا يعرفه اهل وما ادري انا عنه لكن ايش تو هذا الذي هو في الاصل ضمير متكلم هذا عندنا في اللغة العربية هذا لا ايش لا يبتدأ به تمام وكذلك لا يقع بعد الا هل يصف ان تقول ما جاء الاتو وتقصد الا انا يعني ما يصف تمام هذا هو الضابط ثم هذه الضمائر منها ضمائر رفع ومنها ضمائر إيش؟ القائده العامه ان الضمائر ضمي... منها ضمائر رفع وضمائر نصب وجر النصب والجر مع بعض يعني. تمام <تصفيق> واسخر عن ذلك نا نا هذا دخل في الجميع ما شاء الله رفع نصب وجر كله دخل ربنا اننا آمنا شوف ربنا هنا في ايش في محل جر مضاف اليه إننا في محل نصب ايش اسم ان آمنا في محرف ايش فاعل لذا كله طيب تعرف بنا فاننا إيش؟ نلنا المنح كما قال ابن مالك هذا هو هذا هو معنى قوله مستتر هذا ضع عليه واحد كالمقدر وجوبا ضع عليه ألف في نحو أقوم وتقوم اشاره إلى التكلم وايش اكتب على أقوم تكلم وتقوم خطاب تمام او جواز ضع عليه باء في نحو زيد يقوم هذا إشارة أكتب عليه غيبة تمام أو بارز ضع عليه رقم اثنين وهو إما متصل ضع عليه, رقم آل، ضع عليه حرف ألف تمام كتائي قمت وكافي أكرمك أو أكرمك وهاء غلامي طبعا قمت أكتب عليه رفع هذا ضمير رفع متصل تمام وأكرمك والهاء والكاف والها هذان ايش ضميرا نصب وجر لانه كله يصلح لان مثلا لو قال بك لو قال غلامك وأكرمه صح يعني ليس الموضوع في الكاف ولا وانما ايش الكاف والهاء ونحوهما يقعان في الجر وفي النصب تمام او منفصل ضع عليه باء هذا النوع الثاني من البارز تمام كانا وانت وايايا انا وانت اكتب عليها رفع واياي اكتب عليها نصب وليس هناك ضمير ضمير منفصل للجر الجر ما في ما ضمير منفصل ضمير منفصل لا يكون إلا إيش مرفوعا أو منصوب ففي الرفع أنا وأنت وهو وفروعها وفي إيش في النصب إيايا وإيش وفروعه إيانا إياك وقد سبقت في الآجرمية والتفريع ليس مشكلة ولا فصل مع إمكان الوصف يعني الضمائر يجب أن تصلها ولا يجوز لك أن تفصلها ما أمكن ذلك تمام؟ فلا يجوز مثلا أن تقول زيد ضرب إيايا هذا لا يصل لا بد أن تقول إيش؟ ضربني باشرة إذا كان في إمكان للوصل لا يجوز لك أن تفصل لكن إلا إذا تعذر مثلا أنت تريد أن تفيد الحصر مثل قول إياك نعبد وإياك نستعين إياك هنا مفصول مع أنه يمكن أن يقال نعبدك ونستعينك طيب لماذا فصل؟ لأن الحصر لا يتأتى إلا بهذا واضح؟ الحصر على غرض بلاغي يعني مراد يعني مقصود فلا بد إيش؟ ليحصل أن يقدم المفعول أو يحصر نقول لا نعبد إلا اياك سينفصل أيضا لأن بعد إلا لا يقع إلا إيش؟ مفصولة يستثنى من هذا ثلاثة أبواب فقط يجوز فيها أن تفصل مع امكان الوصل إلا في نحو من سلني بمرجحية وظننتكه وكنته برجحان. يعني إلا إذا كان هناك فعل ينصب مفعولين ليس أصله ممتدًا وخبرا مثل أعطى وكسر وبابم. ما ينصب مفعولين إما أصلاً ما ينصب مفعولين ينقسم الأفعال طبعا منها ما لا ينصب اصلا كما سيأتي ومنها ما ينصب مفعولا واحدا ومنها ما ينصب مفعولين وقليل منها ينصب ثلاث مفعيل. تمام؟ الذي ينصب مفعولين له حالان إما أن يكون هذان المفعولان اسلهم مبتدا وخبر وإما أن لا يكون اصلهما مبتدا وخبر مثلا قل ظننتك مثلا طالب علم مثلا هل انت طالب علم هذه هل تصح ان تكون مبتدا وخبر نعم صح لكن كسوت الفقيرة ثوباً. يصرح الفقير ثوبا هل يصح الفقير ثوب ما يصح اعطيت زيدا درهما هل يصح زيد درهم لا هذه هذا الباب الذي لا يصلح هذا الذي لا, ليس اصلا مبتدا وخبر سمى باب أعطى وكسب. وهي كل الافعال التي هي غير اخوات ظننت والباب الذي ينصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر وظننت أخواته تمام كل ما سوى ظننت هو يعتبر من باب ايش اعطى وكسا انه ينصب مفعولين ليس اصلهما ايش مبتداا أن ايش وخبرا تمام فسواء كان من هذا او هذا فانك يجوز لك أن تفصل مع امكان الاش الوصف تمام فيقول سلنيه سأل هذا من أخواتي ظنه هل هو من أخوات ظنه لا فهو ينصب مفعولين ليس أصلما ايش مبتدا وخبرا ويا يجوز أن يقال ايش سلنيه أو سلني إياه تمام يجوز أن تقول سلني إياه وهذا مستثنى المسألة الأولى المسألة الثانية أخوات ظننتو فيجوز أن تقول ايش الصديق ظننتكه مثلا او ظننتك إياه يجوز تمام ايضا مثله كان واخواته المسألة الثالثة كان واخواته فتقول إيش الصديق كنته أو كنت إياه يجوز وفي الحديث إياه يكونه فلن إيش تسلط عليه وإلا يكونه فلا, فلا خير لك في قتله فيجوز مثلا إي يكون إياه يجوز هذا ويجوز إن يكونه كله جائز من جهة اللغة يعني. جائز <تصفيق> واضح لكن قال لك اختلف العلماء في ايهما ارجح أرجح فهو اختار أنه في باب أعطى وكسى الأرجح هو الوصل ويجوز الفصل يعني لكنه مرجوح يعني فيجوز مثلا تقول سلنيه وسلني إياه لكن أي يوم أفصح الوصل لأنه هو الأصل في مثل هذا ولأنهم أيدوا بالقرآن مثلا انلزمكموها فسيكفيكهم الله مثلا متصلا تمام وأما في ظننت وكا في ظن وكان فرجح قال لك يجوز الفصل برجحان يجوز بل هو ارجح من إيش مع الوصل مع جواز الوجه وهذا في خلاف بعض العلماء قالوا لا بل الأرجح هنا أيضا ليش الوصل في خلاف لأنهم قالوا حتى في القرآن مثلا اذ يريكهم الله في منامك إيش قليلا ولو أراكهم كثيرا وصل ولا فصل وصل ولهذا قالوا والذين قالوا الفصل أو لا قال لأن هذا خبر والخبر الأصل في أن يكون مفصولا لكن هذا تعليل عقلي نحن عندنا السماع اللغوي انه القرآن وحتى إي يكنه, إي يكنه فلن ما قال إي يكن إياه إي يكنه فلن تسلط عليه فقالوا إذا إيش جاء نهر الله بطل نهر معقل لعلنا إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله هذا الله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله.